أبا فاضما يؤذري ذي يروحي جعل لكي جعل هذا حبيث وكو جعلها إلهي وكو جعلها لكي نعنا إلهي ونعنا رسولك لو نعنا معناه أنت وإنك إلهي سواء نعنا مع غياله وإن الله وسلامه <تصفيق> عليه وحسين حبوا اهل بيتي اهل بيتك كانوا وجعل بر اول وجعل الدنيا الي فاطمة لما ذهد الويل اتحاب الكساء اللي راه قيلوا عثلاء البيت مؤمنون بني هاشم والمطلب واحد المطلب ابن هاشم مؤمنون كوضاء له وضاء قيل لكن معتمل كمعوائمها البيت وعلي فاطمة ايوه لما ذهد الويل واحد اتحاب الكساء حديث في كل ملك بعد ماسر منها الحسن هو قولت سين واي الهبتي سادي نهرا نور يا دور كليه ناوي سوا قجدار واقدره من نور نسليه يا نور يا ناحيه نه الهبتي اه تو هيك بدي هيل وصو يعني او اسقوي اغسطس جويلن الهبتي أما قرابة ديسي نكي جبتيسي وقالها ايه ساسو قال له هاي عبدالعوباني يوفرعيسي أهلبيتي انت بيت عبدالعوبتي الييا الحسن حسين قول بذنه هي انت لسوشيك الحسن حسين قول بذنه هي انت هوا يا حسن حسين قول بذنه هي ايه هو قول بذنه يا له بيت اللي جعلاله محا إليه ايوه ماشي محايد الناس ايه ده اسمه حي الايدي قال لا شنو عليه اجر مهن والهي الموده في الغرباء نهاس تفسيرها هو سي سي ا او حبلي يعني النبي يعني ايدي شيء سوى يعني يأتي من كل بفاعشتي مبيتة يعني ماها سيد عسين وعالكوفيسري هنا اهل بيتي كجران مالهيسي قد انا ها انت هاسك مع هذا ابن حجر وحامها الكوفيسري الى يوم القيامة ذري ذيدي وحيطي وايو نريد وايو اطيصاد ما عمل واي نريد وايو اطهار ذكرنا ما نصينا بحضرة يا لطيف ربنا صلوات الله وسلامه عليه وسلم حب الناس اليه عائشة حب الناس اليه عائشة واي ومن الرجالي أبوها حابو الناس ذات كتن أو, او لو قلق عيل برنا هي إليه أن يحقيه عائشة وأبا عائشة واه حابو الناس ذات كتن لو قلق عيل هي ولو قلق عيل برنا هي إليه أن يحقيه ينور عليه من حراقه ناجه هي وو اختراس في هذه النور بقى جوان نارها وقتها جوان ومدينة جوان نبقى عائشة عائشة واحد ناري بقاس جوان وناري ساعين يعني تنقو وجعل بلا وحوايس نبقى عائشة بقى عائشة واحد بقى عائشة واحد ومن الرجال يرقى حقودينا سبحان أبو جعال بضمنا أبوها أضوه الذي أبو عائشة أضوه الذي معايا لإسلام مدعسوا لا أخرين إلهي رزوكي بلو أغرقاري إسلام كنو أغرقاري أهلكيسي مالكيسي نفتيسي الله ورسولي يسكو بحي حديثة الكالانواجران هذا حال عنديثها يعني عائشة ما كسلها انبقى وحاصل وضع نادي واختلاسي مدينة للجوغين انت اناك او مدينة للجوغين اصواري انت اناك او مدينة للجوغين اعني عليه الصلاة والسلام انت انتاسني يعني وحيكو قالت اي ده عائشو فضل ريني كسفودي يو يعني وحي البدن جمال كيدي يعني صورة زادي حالات كيدي بباعة زادي ايمان كيدي زايد لها ان ريادي حديث كان وحالك السي يعني مينك وهيا في نيادنك اما نارهيسي تس اجعال برني هاي حصي دادي حديث الغالقة حديثه محلالكسي مينك نارهيسي تس اجعال برني هاي اصو جعلان برني هاي شريطي اناي بنامت هاي حديث, حديث الغالقة رجلنا تجعله كيف يجعله ناس شاوه ناس بنايه ولا نظاتي وانش بعيبه معها حدد دي الساس لهذا مرهيه من وحاوه مجعله ناكتان فعلا قد يقعه وحكراته انتا وحلو وضع دينكيسي وحاوه مقاشة الصالحين وإنه ضيضاء عبده وعظه بالله وعائشة محبة هدية يعني عائشة محبة هدية محبة مباعي اهد طبيعي اهد ديني اهد ديني اهد طبيعي اهد اما والاقين انه وراء اناس عباي خذي جمعها لا اصبحوا جعلائك معروفة اهد حيث اننار مبعث قوي عذوج على كل لكن انت جود يا برياس اما انت نار انا اللي اذغور سدي وحسود على با خديجه سيكستو اهالي ينيد على البتناه اي صوتك اي صوتك وانا ازالك الامر اي على كل حال إذا أبو بكر حديث صحيح أبو حاقه هيميد أمام البشر الغواريهي إذا أبو بكر نبيلس كإن ويدي مالكو بأدي وحاس مغلي عائشة صوتكي أو قيلهيسو يا رسول الله عني وأغاري إنا أرى علي, علي سيدنا علي أبت جعشيد أبت جعشيد حديث داخل سواهي وإن شكنادي وحواهي معنا على كل حال محبّر جيال كالنبرا جيال يا ريس خلاف سمواهي كلي يعني فيما بسوء اسو جعلائي وسوهير انت من اقصر الشيء اللي شاري من جهات مخصوصة جهة او جوني اسو جعلائي ننبو فضيلة ديسي او سو جوني واي بعدي عمر بن عاص يا وكان وحسيري نبينا ويدي صلى الله عليه وسلم ايو الناس احب اليك غالوا اليسيري عائشة قلت وحان اليسيري يرسوك اني مكويد يعني النار قم وضيه بعدي وحسيري ومن لفزيالي ابوها علمنا بما جهلنا وذكرنا بما نسينا فخبر تعالى به فيسر وعسر وعند وعن يكريم وبنا صلوات الله وسلامه عليه وحسنين احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد أحب الأسماء مرعيها أولا بحسدو وبني آدم مع الله وضعه بحسدان وإلى الله إليه عكس لو جعل بني أولا وجعله أسماء مرعيهاك وإليه عكس لو جعله وحواه عبد الله هو عبد الرحمن عبد الرحمن هو هي. وحياوه اول اسكو بحيه مغا اول اسكو بحيه الهي حقيسي وحالو جعليهي معنا اول ثابريهي عبدالله مغا عبدالله ايو وعبدالرحمن مغا عبدالرحمن صلى الله عليه وسلم حدنا ابن عمر حديثة لك وريي ابن عمر Ardül Khattab. Seih-i Muslima vakuhimid. Haddana suubana salavatullahi ve selamu aleyhi ve hasiri. Habbul asma'i. Vaa'iha ka le uge'al ve le uge'alihai la bahsav ilaha agisii. Ma, Ma tu'ubbi م... ما تعبد له م... م... الله... وم... م... يعيش... ومعيش... ومعيش... ومعيش من وعمرا او عبديا او ما يحلها او السعباد او لو كنت تقولوا وما يعيس اولتكو اذن صدوا واستروا اما اسماء اسماءك او ربما وحواء الله عبد الله وعبد الرحمن و معيه للمرأي هاسي عبد الرحمن عبد الله وابد الرحمن مرأوا اليه اسماء جسل وابه فيه وقرآن كالهديث يقول لأي ملائكين غيركوه معيه لأييه اسماء ذا قصوصه وهي اسماء الحسنه معنى حقيسي كي وابا وحسكو المهيه كل اسماء ذا لم أسكو المسهى اسمه الرحمن اسم الله اسمه الرحمن إلهي غير كيسي ملوم مغعاب أما كهيدة وأنت قالت في الوراء لعزلت الرحمن كفرنمو أولو مرحب هذه أي كمدهات قوات والعباد مسيلمة الخذات وحاسة هاي قطوبة كلاسواليين يعني وكوكبتين سيخلاء كنوخدين مسيلمة أسكواس إتعاد هاسي فؤمان تريث الورى لذت رحمانا دفار ورياض يمال حس جماع نهلك ضيق واسع عين هاسي فؤمان لاك كفر نما او لضي في وحفي عن مهان مصنف جماعه في لي اسمك عبد الله اشرف واك شرف فضل عبد الرماوة في شرف بديناي محايا لأول إلهي عبد الله لحق الأنبياء مؤمنين تحقودي مرعاوة تقول مرعاوة بحثة بعبد الرحمن حق الأمة أولى على كل حال في الماء الشافئية وحيقبتها بعض غودي وعينين أظل يعني مرعاوة بحثة عبد الله مرعاوة بحثة ببحثة. كان عبدالله أول محصد أفضل نبيه مللقه أهان بالله ولكن الله أمر يوسع أولى وقت أسفل لكي ذي إدتا عبدالله أفضل حيالي إلهي اسم يعني يعني مهي فوريغان عالم وحي. وصالة أولا بارك حدنا القرآن كانت سورة بن عبد الله مخيمانه وعظم وكأن عبد الله قرآن كانوا مخيمانه النبي الأيوحاني ما بحسني وما عبد الله وما بحسني محاسبه حديثي يعني نبي ملعب حق وحق وإماده ونخير الأسماء ربي عبد الله سب بعد ما حمد وما عبد وهم ما عبد وما حمد وهم احمد إي محمد إي حميد وعياواس ين اليه اسم يوسف حميد اي الصعبه يا ابو الله عبد الله عبد الرحمن بعد محمد إي احمد نبي ابراهيم الصباح هذه جميل كيص يعني وعفو به النبي الانبياء الله موعودي إلا بحصدو إسعاد ديها إناس بنائي إسعاد ديهاي إيوه أدويس إبراهيم وهي أبجد كيسي الغلاي ويسقناهايه موعيس أسنوه ليه ها المحبة ديسي إيوه موعيس الاستعماله ساكس كونك هاي تراتين كما صليت على إبراهيم وحلاء الإبراهيم <تصفيق> يعني مغام كيسو او ابراهيم وين له حسوس جوا فاصا افضل ازماد بعدادين كملان بعدودي بعد تدول بركودي وحين لماكه بعدي وحا مغايح وفي يعني ابراهيم على كل حال حقها وحيا بعدود وحا كذا عبد الله عبد الرحمن وحيث ايو عبد الكريم يحيى محمد احمد ابعد ابراهيم مع عيال الله انت اقوى ابعد ابراهيم اخ الله تبار ك الله وسلامه عليه وعلى حسيبين حق الاسماء الله ما تعبد له وحيالا اوس ودونسو بل عبدت فجرا لبحسبه عبد الرحمن عبد الله وحال السؤال وحال يعني شاف عيد وحال هذا اي سؤال انسان بعبد الخفال ومرعاو عبد النبي ام عبد الرسول ما كدوش حتى انا وايش يا زلد حرام النبي او الاسكنه شرف شرف لو مقعده يعني حرام ماها يعني عبدي وحالسكيرا خادم قول لها طونيك خادم الله لها راك وهم اسكينا يو شركيله وهم كيناي جهل بحقودي همس اعتقادها الضم مندي حق حقيق حقيقه هذه من نوعا على كل حال فيل وحسله وبنايه هذي النبي اللي هو نسبيها خادم كيسس هاي, هاي يعني ماها اوه اللي هو نسبيهن أدون كيسؤومي معها أدون كي أخدميها هاي كي أخدميها هاي هذي الله واضح رحضا ما دواها لكن كيسؤومي هذي الاعتقالي هاي هاي شرك ياسبا لها هاي وكاسم معاي اللي علومة ضبطية هاي وحيوقيش هاي فشريق هاي هاي ومعنسي هاي أو لعاد غاب يا عبودين ما بعد دومي مدي حقيقه ابي البحسجرين ابو عزاءك ابو حسجرين وحال مده قياسيس عبد التعبتي وبعسر وانت قول اسماء مراعيالها كورمضن اما بوك بحرس وحال الهراكة انت واي يعني اسمك معنى ليسي لوافج يا ام حايا المدول بقدونك الى اراد ليسا لها اخر ارادة مبتئيذ وحواي هميه واي حارس واي حبد الرعال يعني حارس اهمام واي عائد اله يري انك فادح الى ربك هتحن مهنون انك فادح اعتك وعمل فلايا همامة مهيك سعطان الى اين وانك فادح الى ربك هتحن عمل فلق ربك احقيس اما للدنيا عمل فليسة اما للاخرة انت اعطوا عبو إلا الله السمحة طوب ببنى صلى الله اذكرني يا من اصنع لي يا رب يا لبيك وبسم الله تو استغفر الله عني يا كريم اللهم صلوات الله وسلامه عليه حي حب ادياني دينك لو جعل لو جعل هي دينك لو جعل هي لله حقيسي الحنيفيتو ما هو الحنيفيتو دنتي تصنيتوا الحنيفيتو دنتي تصنيتوا أس سمحة أوفظيت أحب الأدياني ديناك الله وجعله إلا الله إلهي حقيسي الحنيفيتو دنتي تصنيتوا دنتي أس قال لك شوف المره عن و الله ودا ان بي ذا دنيا الكوريك شباب عيالك او فوت هي الوغى ده لا بدله او مزخ هل تي توثني تو حنيف معناه تي كسو الهتي بدل اما سيد دين اليهود ان معناها دين تتوصني اضاء الله وضاء حنيفية معناها ملة ابراهيم دائم عاشري وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم السمحة السهلة السمحة عفوذات معناها تقامض غاب شريع تيلا يعنو هقامي سواء اصلا الله وضاء السمحة سهلة وخنفها احب البلاد بنا صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله احب بلادي يعني بلدانته بلدانته بلدانت يعني مكانك دي وحاله وجعل لو جعل الله لا يعجزني مسجد جوه مسجد لو جعل هي احب بلادي بلادي يالك مكان يالك هو دي مكان كولو وجعله وحواه إلا الله إلهي حقيسي مساجده ها مساجده دي, دي وايه بلد, بلد يعني ماليالك اوه لو وجعله إلهي حقيسي اوهو ثرابرا مساجدك دي وايه محايا لي باعدم يشيلو سبس هاي وايه تغوضيه اأساسك رحمة المهي خصوة دقيسة ويقف بلد معنى هو حواء الميل ومحدودة وصول الله أو ضد قدداء ايكو أروران ومهي دقيين مهما. معنى هو حواء الميل يأكا عبادة لصول الله يو أرهب البلاد إلى الله محاوه مساجده مساجده يدوه المساجد دي دي بقى مساجد كوريا اولي مالكستة وحاق مساجد كي دي مركاها مساجد المساجد محلو وجه عليها هي مساجد دي هدا تكتت اوكي عبادة سوبي هين محاقو وحا مساجد مضعيسي الاحب اصون غضي احبو البلادي ني كان مسايد كان يا الله والله حدا مسايد كان كتيسي يعني المساجي بي بي واه بس هيجدت فرس هاي خبو الى الله تعالى وحاس يعني احب كون نقضه منك غير في فرس هذا حبك وحلو رجع لنا غير في فرس هاي المساجد فريو او قناعه انت هذا او تجري الى ال امار صلوا لهم ووارس هاي الذنب او احدثها ايمن بنان فديو معك اليهو واوجيبه معز عفوا حديث فديس تو الجواليه او شك اللي بقدرك الاشبسوا بينين هذيك عباده ساقه قدر على كل حال كان كنا غادي ومسائتك فديس هاي والله ما مسائتك فديس وحو فديس الججري هو, هو عم تقريبا إلها سوليما أمواقع اعتقافها وفديها وحس تقريبا الغلب يعطي عليه ماذا إلهي يهو جيشته أمانيك شاكدي أدونك يورك للكيدي وحير مها وليما هاي وحس كما جيرو أحب البلاد ومها هاي البلاد وحواهي أشويها ينكى مساعدك فريس هايو ومساعدك قلايو وحس تقريبا إلها اما اعتكاف وقلايو اما يعني صلاة وقلايو انت اعطوا امكنية المساجد لذكر الله او بس انت امهنو او غراءة القرآن فكرية كميدي هاي انت اعطوا اعطوا البلاد الى الله يأتوا يا احب في المساجد احبوا الى الله تعالى نكو غير كيري وكو احبي غير كيري كنفعيس هايو اوكو نباها هايو قنانها هايو نالها هذا معنى ثوابسينا لو وضاء فقط مسائد نفتيسي ما ايها ولي لو هو انك ثوابسي هايو كنفعيسي اوه الهيكو حصا اوكو اعتقافا اوه قرآنكو احرسي هايو حلمكو احرسي هايو أحرس هاي. اللي ثوابسي هاي قصي هو اذا جحا نفتيسي اللي كان قواماها قالي يا ذوابك اصلها عب البلاد معناها توابسين تكاوب ببا وحوائي كان معها فاليشتي اوه وآخر وآخر يعني علمكو اخر سهايو وحفي شيء وعدي هايو كاوان كاسا توابسين تكاوبا وحوائي حان نفس المساجد معنا اصابه ام لحظ اصابت البلادي وابغض البلاد biladi اه عن ابيها عليه الصلاه والسلام تحب البلاد الى الله مساء جدها وابغض biladi بلديالك لو انا عبا لو انا عبان بدني هي او الى الله لا حقيس اسواقها سوقيال كذوها محايا لسوق يالك وحوائي غفلها بكان كي دوا مال يالك إليه لها الماما مال يالك خيانة الوصوبية مال يالك لهم غروبين هذا مال يالك فتنتائك دعضه مال يالك دعضنا عسكوزم هذا مال يالك خيانه الله ينتهينا تسر الله ينقل نفسيه وحيال الله عليه ماهوه تحت راته على كل حال ولي جيت هذا محببه يبغض لبيه وحيي يقول عاية له وضع وحلوه سوب عاية واي ماهينه نفتولي ماهان نفتولي الاله واي نفتولي الاله واي سوف قالوك اله واي مجنة الاله واي يعني انت هاو حلو شو كما يتطور في انت وحا اسكلي تان او شو بهاي او مرخي وشو يعني بغضي انا وحا اسكلي تواب الان تاني كانو خير او كو شو شو غيالك اي ده واهي معا شو غلو دهي وهالو مرعاوي شو غيالك وبنياتك اسكوا جناسة دو اماها لقيتها جيس اسم اليوان يعطو صاغو اليه للباعي اللو باع درادسة, جناس درادسة جناسي درادسة ماهلو قياء اولي هالا شوية عسوقه لقيها لكيه لقيها ويالا اسوائي اما سي دتكا اسعودان قيائيو يعني ايبسشو ايو جناسي وحقه سوء يعني صحقه ديه سوء حيان صحبنا صلوات الله وسلامه عليهم حسري حب البلاد يل الله أسواه ومساعد دين فقلستي إلن الملكة لفقلستي فقلستي بحلمي يعني سواف كاشوين وحب البلاد يل الله يهري هذا يبنانك يعني صلابك اسمحي لاي لكنني كاسمت برامك اللي لاي محاورون مساعدتي سوقلو علميكو احرستو كتاب كلو اخرياتكم مخصرو قرآنكو احرستو ذكر الله يقول له ماذو حديد جت فريستانا محاجي تقول اها او ما المساعدة هي إن حق الطريقة اللي غرانه حق الطريقة لما دورو هاي يعني حق الطريقة لما دورو هاي اوه اكيسه بظاله الظلمه جبرال الله حضله يعني قالوا كلها هل آل الظلمه فرضها خفلوا ضبا وجتل كل نواذمي ان ايه او عاش على يدتونا ذم فعنا البلاد اسواقها ابغض البلاد افواق سوقها على في يدنا محمد وعلى آنكين والصحبين والصليم علمنا بما يجهلنا وذكرنا بما نصينا بخضرك لطيف فيسر الله تعسر وعن يا كريم شوبنا سلوات الله وسلام عليه وعسر حَبُّ الجِهَادِ جِهَاد كَالَوَ جَعَلِهَي إِلَى اللَّهِ إِلَهِ حَقِيْسِي كلمة حق حق كل مدى سواء كلمة حق حق كل مدى سواء كلمة, كلمة حق حق كل مدى سواء كلمة ناسو تقالوا لهذا الإمام أبو الجهاد الجهاد فهو لو جعلها إلى الله إليها قيسي فلما تحق حق سلمة ديواي فلما لا سوء وتغال الهراء لإمام جائر وهراء إمام ظالمه وهراء محايا لي نيك أو مرعيسي أذو للجهاد مايو وحاست رجلا بالرجاء والخوف منك سلطانك لساحب لساح سلطانك نهدي حق الشيء ومعروف أسأمره ومكر أسأمره نفتي سهلاك وبندقي فكاس فكاس يعني كلمة لاسأ أفضل أحب يعني وحاله وضعه وليجيته وحواه ومعروف لسفره منكر لسفره وأن وعده سحقه فضل البضان كراء فذر عند سلطان ال امام جائرين. عند سلطان الجائر مواجر وكالما ما معنى بال اسدول وجائر ا تقيس وهله كاسا وحقلوا شوه في المبحث وكاس واه ومغروف امره ممكن كلمه او but